شبكة مزامير آل داود تقدم الله أكبر, الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم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 فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإننا لفاعلون ولما رجعوا إلى أبِه قالوا قالوا سنراود عنه أباه وإننا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بطاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انطلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون ولما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منعم من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 قال لن أرسله معكم حتى تكتون موثقا من الله لتأتنني به, لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكي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 الله أكبر. الله اكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر. الله اكبر الله اكبر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 ما كان يغني عنه من الله من شيء الا حاجة في نفسي يعقوب الا حاجتا في نفسي اعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. Allahu akbar. Allahu akbar. akbar. عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 أسرق فقد سرق أخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون وقالوا يا أيها العزيز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 ولما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الطر وجئنا ببطاعة مزجات فأوفلنا الكيل, فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين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 يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر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 إياك نعبد وإياك نستعين اهتنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد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 Allah, Allah. رحمة الله صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد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 وَإِنَّ ربك لذو مَغْفِرَةٍ للناس على ظلمهم وَإِنَّ ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات آيَةٌ من ربه إِنَّمَا أنت منذر ولكل قوم هاد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 بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معاقبات بين يديه ومن خلفه يحفظنه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد بَثَّ قَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي الله. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ المحال. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ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 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه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 الله اكبر الله اكبر قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا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 فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض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 ياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالمين آمين أفمن يعلم أنما أن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 وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِطِيقٍ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رزقناهم وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة.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 الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 لهم عذاب في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اشفق وما لهم من الله من واق الله اكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا